أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربا وأيوب إذ نادى ربا أني مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما بينه لهم معهم رحمة من عدنا رحمة من عدنا وذكران العابدين وإسмаيل وإدريس وذالكِفْل كلُّ من الصابرين وادخلنا في رحمتنا إن وذا النون اذ ذاب مضاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الا اله الا انت فنادى في الظلمات الا اله إلا فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له فاستجبنا له ووهبنا له يحيا ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه واننا له لكاتبون قدمت لكم هذه التلاوه, التلاوة من شبكه ملامح الاسلاميه زوروا موقعنا على www.malameh.com خير المساله وخير الدعاء وخير النجا